غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ن ا و ل ق د آ ت ي ن ا د ا و د م ن ا ل ا يا ج ب ا ل أوبي و معه ا ل ط ي ر و أ ل ه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 ومن الجن من يعمل بين يديه ب إ ذ ن ربه ومن ي ز ق منهم عن أ م ر ن ا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملون آل د وقليل د شكرا و من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض, إلا دابة الأرض تاكل منساته فلما خر تبينت الجن, الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آ ي ه جنتان عين يمين وشمال. كلوا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه م ذات مضمون اجتماعي و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 و ل موسوعه ا ل ن له ا ب ل س ا للعلوم ربكم الاسلاميه وهو ل قل من يرزقكم من السماوات و ا ل أ ر ض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى أ و في ضلال مبين قل لا ت س أ ل و ن عما اجرمنا ولا ن س أ ل عما تعملون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 كلا بل ه و ا ل ل ه ا ل ع ز ز ي الحكيم وما ل أ ر س ن ا ك إ ل ا ا ك س ي ل ل ن ا س بشيرا و ن ذ ي ر ا و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون